بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون تبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب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 يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم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 وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ومن الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين